الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين عاملوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد أيها الأخوة ضمن دروس التفسير وتفسير صورة النساء فنبدأ بدرس جديد يقول الله عز وجل وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما يقول الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله أي يخبر الله عز وجل انه ما أرسل الرسل إلا لطاعتهم أي فرضت على الناس أن يطيعوهم فأخبر الله عز وجل في هذه الآية الحكمة من إرسال الرسل وهي طاعتهم تجب طاعة الرسل لماذا؟ لأن طاعة الرسل من طاعة من طاعة الله عز وجل قال الله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله لم يرسل الرسل لأمر آخر وإنما أرسلوا ليعلموا الناس ويدعوا إلى التوحيد وينهوا الناس عن الشرك ولذلك يجب طاعتهم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع اللام التعليل وهذه الآية تشبه آية أخرى في سورة الذاريات قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فالله عز وجل يخبر أنه ما خلق البشرية ما خلق الجن وما خلق الإنس إلا لحكمة واحدة وهي عبادة الله تبارك وتعالى ما أريد منهم من رزق وما أريد منهم أن يطعمون فلم يخلقهم لأي أمر من الأمر لا ليتكاثر بهم ولا ليعينوه على الرزق ولا من أجل أكل ولا شرب ولا غيرها وتلك الآية تشبه هذه الآية وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله فالإنسان مخلوق لمهمة عظمى وهي إقامة دين الله عز وجل في قلبه وإقامة دين الله في أرض الله عز وجل هذه الحكمة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فهنيئا لمن عمل بهذه الآية وطبقها فيجب طاعة الرسل طاعتهم أرسلهم الله عز وجل لكن للأسف كما تعلمون أن منهم من كذب الرسل ومن الناس من من أطاع الرسل فوفقه الله عز وجل وسعيد سعادة أبدية وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله جاء في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد ابى وقد جاء في الصيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوه والحديث في الصيحين إذن طاعة الرسول واجبة فالرسول أرسل ليطاع وكما قلنا طاعة الرسول منطاعة الله عز وجل وقد جاء في الحديث من أطاعني فقد أطاع الله رواه مسلم في كتاب الإمار عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم من, أطاع من أطاعني فقد أطاع الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني نعم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بما يأمر به من أمر ونهي من أمر فيؤديه ومن نهي فيجتنبه إلا ليطاع بإذن الله قيل أي بسبب إذنه في طاعة الرسول لأنه هو الذي أمر بهذه الطاعة لرسله عليه الصلاة والسلام هذا القول الأول إلا بإذن الله يعني بسبب إذن الله أن الله عز وجل هو الذي أمر بذلك وقيل بإذن الله أي بتوفيق الله عز وجل فمن يوفقه الله عز وجل ويسل له الطاعة يقوم بهذه العبادة وهي طاعة الرسل وعليكم السلام ومن هذا نستفيد على هذا القول أن الإنسان يسأل الله عز وجل الهداية وأن التوفيق لطاعة الرسل واتباع الصراط المستقيم إنما هي بإذن بإذن الله تبارك وتعالى وذلك يقول السعدي رحمه الله وفي هذا إثبات عصمة الرسل فيما يبلغونه عن الله من يعرف لماذا لأن الله أمر بطاعتهم فلولا أنهم معصومون لا يشرعون ما هو خطأ لما أمر بذلك مطلقا واضح فالله عز وجل أمر بطاعة الرسل فعلم عصمتهم لماذا لأنهم لو كانوا غير معصومين لما أمر أمر بطاعتهم ولو أنهم الظلموا أنفسهم هذا إرشاد من الله عز وجل للمذنبين العاصين إذا وقع منهم الخطأ والنسيان أو وقع بينهم حصوب ونزاع ولو أنهم الظلموا أنفسهم لأن المعصي ظلم للنفس المعصي ظلم للنفس لأن النفس هدايتها وراحتها بطاعة الله عز وجل جاءوك أين في حياتك لأنه معروف أنه بعد بعد الوفاة هذا مستحيل ولم يفعله الصحابة يذهبوا لقبر النبي عليه الصلاة والسلام والانسان إذا مات انقطع قطع عمله إلا من ولد صالح أو من ينتفع به أو ولد صالح أو نعم الحديث المشهور جاءوك أي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام بشخصه جاءوا إلى الرسول بشخصه بدليل واستغفر لهم الرسول فعلم أن المقصود جاءوا كأي في حياتك لأنه بعد موته لا يمكن أن يستغفر لهم لأنه مات عليه الصلاة والسلام فمن أراد أن يهتدي يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام يتبع طريقة النبي عليه الصلاة والسلام فاستغفروا الله عما وقع منهم من ظلم واستغفر لهم الرسول تأكيدا لذلك لوجدوا الله توابا رحيما توابا اسم من أسماء الله يتوب على التائبين مهما عظمت ذنوبهم والله عز وجل يتوب على الإنسان مهما كانت ذنوبه وقد سبق في أول الصورة الكلام عن التواب رحيما ومن رحمته أن يتوب على التائبين بل ويفرح بتوبة عبده كما جاء في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصيحين لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أظله في أرض فلات من فوائد الآية إثبات الحكم من إرسال الرسول قد قال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أن أعبد الله واجتنب الطاغوت ومن فوائد الآية إثبات تعليل أفعال الله وهذا معتقد أهل السنة والجماعة أن أفعال الله معللة ومن فوائد الآية ثبوت الإذن لله عز وجل ومن فوائد الآية أنه يجب على الإنسان أن يبادر إلى التوبة والاستغفار ومن فوائد الآية أن من تاب بصدق فإن الله يقبل توبته ثم قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما هذه آية عظيمة أنقل لكم كلام أهل العلم لكن قبل أن أنقل كلام أهل العلم نأخذ المعنى الإجمالي يخبر الله عز وجل أنه لا يؤمن الإنسان الإيمان الكامل حتى يحكموك فيما شجر بينهم هذه واحدة يحكم من؟ النبي عليه الصلاة والسلام وما تكفي حتى يحكموك فيما شجر بينهم يجعلوك حكما بينهم فيما وقع فيهم من نزاع هذه واحدة ويتحاكموا إلى سنتك بعدما ماتك يحكموك فيما شجر بينهم ثانيا ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت يعني هل محكوم عليه أو الذي يريد الحكومة إلى النبي عليه الصلاة والسلام يتحكمون إلى الرسول ولا يجدون في أنفسهم ضيقا ضيقا من ذلك أبدا سواء من حكم له أو من حكم عليه ما يكفي ثالثا وحتى ينقاد ويسلم تسليما كاملا ولا سمع الكلام أهل الألم يقول ابن كثير رحمه الله يقسم تعالى بنفسه الكريمة المقدسة أنه لا يؤمن أحد حتى يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع الأمور فما حكم فهو الحق الذي يجب الانقياد له باطنا وظاهرا ولهذا قال ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما أي إذا حكموك يطيعونك في بواطنهم فلا يجدون في أنفسهم حرجا مما قضيت وينقادوا له في الظاهر والباطن فيسلم لذلك تسليما كليا من غير ممانعة ولا مدافعة ولا مناسعة انتهى كلمة الكثير يعني تسليم باطن وتسليم يقول ابن القيم رحمه الله وأقسم سبحانه بأنه لا يؤمن من لم يحكمه في كل ما تنازعه فيه هو وغيره ثم يرضى بحكمه ولا يجد في نفسه حرجا مما حكم به ثم يسلم له تسليما وينقاد له انقيادا قال تعالى وما كان مؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيره من أمرهم انتهى كلامه وقال الشوكاني وفي هذا الوعيد الشديد ما تقشعر له الجلود وترجف له الأفئدة فإنه أولا أقسم سبحانه بنفسه مؤكدا لهذا القسم بحرف النفي بأنهم لا يؤمنون فنفى عنهم الإيمان الذي هو راس مال صالح عباد الله حتى تحصل لهم غاية غاية وهي تحكيم رسول الله ثم لم يكتفي سبحانه بذلك حتى قال ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت فضم إلى التحكيم أمرا آخرا وهو عدم وجود الحرج أي حرج في صدورهم فلا يكون مجرد التحكيم والإذعان كافيا حتى يكون من صميم القلب الرضا وطمئنان وانثلاج قلب وطيب نفس. ثم لم يكتفي بهذا كله بل ضم إليه قوله ويسلم اي يذعن وينقاد ظاهرا وباطلا ثم لم يكتفي بذلك بل ضم إليه المصدر المؤكد فقال تسليما فلا يثبت الإيمان لعبد حتى يقع منه هذا التحكيم ولا يجد الحرج في صدره بما قضي عليه ويسلم لحكم الله وشرعه تسليما لا يخالطه رد ولا تشوبه مخالفة انتهى كلامه قال الشنقيط رحمه الله أقسم تعالى في هذه آية الكريمة بنفسه الكريمة المقدسة أنه لا يؤمن أحد حتى يحكم رسوله صلى الله عليه وسلم في جميع الأمور ثم ينقاد لما حكم به ظاهرا وباطنا ويسلمه تسليما كليا من غير ممانعه ولا مدافع ولا منازعه وبيّن في آية أخرى أن قول المؤمنين محصور في هذا التسليم الكلي والانقياد التام ظاهرا وباطلا لما حكم به صلى الله عليه وسلم وهي قوله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أي يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون هذا كلام بعض هؤلاء العلم وكذلك بقية العلماء لكن نكتفي بذلك فمن أراد الإيمان الحقيقي أن يسلم تسليما كاملا لأوامر الله أضف إلى ذلك أن أوامر الله كلها خير أبدا لحكمة وخير كل أوامر الله خير للبشرية أبدا ما يوجد في أوامر الله إلا خير للبشرية والناس انظر مثلا حينما الناس لم يطبقوا شرع الله كثر السرق السرقات والقتل وقل لما ذهب التوحيد من الناس في الأزمن الأخيرة أصابهم الخوف أصابهم الفقر وأصابهم لما كان الناس في قلوبهم توحيد وإيمان تجد الإنسان قوي بطل وشجاع ومرتاح ومطمئن فالقضية كلها وإذاك جاء في الصيحين لما سئلت عائشة ما بار الحائط تقذ الصوم ولا تقذ الصلاة قالت أحرورية أنت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة طبعا اختلف العلماء في سبب نزول هذه الآية ولم نذكرها نحن لأن المراد هو العموم وإلا قيل نزلت في اليهودي والأنصاري ها الآية التي قبل تقدمت العنصاري ماذا قال نذهب إلى كعب ابن الأشرف واليهودي قال نذهب إلى محمد فقيل إن الآية نزلت فلا يؤمنون هؤلاء حتى يأتوك ويحكمونك في حياتك وإلى سنتك بعد مماتك وقيل في قصة العنصاري الذي خاصم الزبير في ماء يسقي به النخل والحديث مشهور قال أن كان ابن عمتك يا رسول الله أن كان ابن عمتك يا رسول الله تحكم له نسأل الله السلامة فقال النبي اسقي يا زبير فنزلت هذه الآية وأيا كان في الآية على, على عمومها نعم ولهذا كان السلف الصالح من الصحابة ومن بعدهم يجتهدون في التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويزجرون ويتشددون في من يردها أو يتكلم فيها فقد جاء في الصيحين ابن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنت إحداهن أو لا تمنعوا إماء الله مساجد الله فقال بلال ابن عبد الله والله لنمنعهن قال فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط وقال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن والحديث الصيحين وعن سعيد بن جبير أن قريبا لعبد الله بن مغفل خذف قال فنهاه وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف نهى عن الخذف ومعروف الخذف الخذف ضرب بالحصاك بين الله نهى عن الخذف وقال إنها لا تصيد سيدا ولا تنكأ عدوا ولكنها تكسر السن وتفقأ العين قال فعاد فقال أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ثم تخذف لا أكلمك ابدا وهي خذف. وهي خذف مرد مجلس خذف لأن القضية عند الصحابة ليست القضية الخذف القضية الرد والتربية إن ما يرد أمر الرسول عليه الصلاة والسلام طاعته واجبة تسليم كامل فليست القضية خذف وغير خذف لكن في هذه الأزمنة أمور أعظم ونضاحكهم ونجالسهم ونضحك معهم بل نبحث عن لضاهم وهم يردون حديث النبي عليه الصلاة والسلام وبعض المبتدعة يخفي أحاديث الرسول وينشر أحاديث الشبهات وغيرها فانظر إلى هذا متفق عليه طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام من فوائد الآية وجوب تحكيم الشريعة تحكيم النبي عليه الصلاة والسلام في كل شيء مع الرضا والتسليم، لأن البعض قد يحكم الشريعة لكن لا يرضى ولا يسلم، فهنا لا يجوز فلا يتم يتم الإيمان الكامل إلا بتحكيم الشريعة مع الرضا والتسليم، ومن فوائد الآية أن المؤمن الحقيقي لا يرضى إلا بشرع الله، ومن فوائد الآية تحريم تحكيم غير شرع الله وسبق في آية ماضية الطاغوت وقد أمرنا بالكفر بالطاغوت ثم قال الله تعالى ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا وإذا لاتيناهم من لدن أجل عظيمة ولهديناهم صراطا مستقيما في هذه الآية يخبر الله عز وجل أو قبل ذلك اختلف العلماء رحمهم الله قيل إن الآية في اليهود وقيل إن الآية في عموم الناس واختاره ابن كثير وفسر بذلك السعدي رحمه الله والسعدي في هذه الآيات كلام جميل سنقتصر عليه لأنه كلام روعة وهم يرون الآية الآية ماذا عامة يقول الله عز وجل يخبر تعالى أنه لو كتب على عباده الأوامر الشاقة على النفوس من قتل النفوس والخروج من الديار لم يفعله إلا القليل منهم والنادر فليحمدوا ربهم وليشكروه على تيسير ما أمرهم به من الأوامر التي تسهل على كل أحد ولا يشق فعلها وفي هذا إشارة إلى أنه ينبغي أن يلحظ العبد ضد ما هو فيه من المكروهات لتخف عليه العبادات ويزداد حمدا وشكرا لربه انتهى كلامه هذا المعنى الإجمالي للآية ومعنى كلام السعدي الأخير أن الإنسان من علامة شكر الله عز وجل أن ينظر إلى ماذا أن ينظر لمن هو أقل منه ينظر إلى المرضى ينظر إلى الفقراء ينظر إلى المقعدين أيضا ينظر ويحمد الله عز وجل على هذه النعمه لو كان الامر اشد من ذلك فمن اراد ان يحقق شكر الله عز وجل ومن ذلك هذا الامر لو كتب وفرض على الناس قتل النفس وفرض عليهم الخروج من الديار امرهم بان يخرجوا من ديارهم ما فعله الا القليل فالايه كما سياتي الان فيها بيان مظهر لفضل من فضائل الله على هذه الامه وتلاحظ في الآية مغزى ما هو تحريض على الامتثال لشريعة الله وجهه أن الله عز وجل يخبر أنه لم يفرض على العباد الأوامر الشاقة فيخبر الله عز وجل أنه لو كتب عليهم قتل النفس والخروج من الديار ما فعله إلا القليل فطبقوا الشريعة واحمدوا ربكم على هذه الأوامر واحمدوا ربكم على هذه الشريعة السهلة اللينة وفي قوله أن اقتلوا أنفسكم أو خرجوا من دياركم ماذا نستفيد هذا خروج وهذا خروج صح اقتلوا أنفسكم خروج الروح أخرجوا من دياركم خروج الجسد أو خروج الأبدان من الديار طيب هل نستفيد من الآية أن خروج الإنسان من داره من بلده فيه مشقة أو لما نستفيد؟, نستفيد لانه ذكرها ضمن الأمور الشاق على الإنسان وفعلا قتل النفس وخروج وهذا قديم معروف عند العرب إلى الآن خروج الإنسان من بلده هجرة لله أو أن يلزم بالخروج أمر شاق على النفس حتى عند العرب قديما ما يخرج البدوي من بلاده إلا لتجاره أو امر شاق ولذلك لماذا كانت الهجرة فضلها عظيم من يعرف هاي. ترك الديار، ترك الديار، البلد الذي منذ نعومة أفراره فيها تجارته أمواله اصدقائه معارفه، فلذلك كانت الهجرة من أعلى المنازل، ولا يقوم بها إلا من وفقه الله عز وجل. إذا تلاحظون أن الآية لها مغزى، يعني دعك من المعنى الإجمالي للآية، انظر إلى ماذا، مغزى الآيات. مغزى الآيات بيان فضل من فضائل الله عز وجل وأن الأوامر التي أمركم بها سهلة لأن الناس لو أمرهم الله بالأوامر الشاقة التي فيها خير لهم ما قاموا ما قام بها إلا القليل ولو أن كتبنا عليهم أي فرضنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم يقتل الإنسان نفسه مع أن بعض العلماء يقول مراد أقتل أنفسكم يقتل بعضكم بعض لكن الذي يظهر هنا معنى أن أقتل أنفسكم يقتل إنسان نفسه أو خرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم والمراد فإن الآية تدل على أن الله لم يكلف هذه الأمة إلا بما تستطيعه لأنه سبحانه لو كلف الناس جميعا بالتكاليف الشاقة لما استطاع أن يقوم بها إلا عدد قليل منهم وهذا الدين لم يجي لهذا العدد القليل من الناس وإنما جاء للناس جميعا والمراد أننا لم نكتم على الناس قتل أنفسهم أو خروجهم من ديارهم لأننا لو فعلنا ذلك لما استطاعه إلا قليل قليل منهم وإنما الذي كتبناه عليهم هو طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم والخضوع لحكمه في الظاهر والباطن والاستجابة لتوجيهاته في السر والعلن فالمقصود من الآية الكريمة بيان لمظهر من مظاهر فضل, فضل الله على هذه الأمة ورحمته بها وتحريض الناس على الامتثال لشريعة الله عز وجل نعم قال ابن كثير فائدة وفي الآية علم الله في الشيء الذي لا يكون لو كان كيف يكون صح فإن الله أخبر عن أمر لن يقع أخبر أنه لو وقع كيف كيف يكون ولو أراد الخروج لأعد له عده ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعونا لا وهل خرجهم ما خرجوا لكن أخبر الله عز وجل أنهم لو خرجوا لما زادوكم إلا خبالة قال الله تعالى ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان ذلك خير لهم أي أخبر تعالى أنهم لو فعلوا ما يعظون به أي ما وظف عليهم في كل وقت بحسبه من طاعة الله وطاعة الرسول فبذلوا هممهم ووفروا نفوسهم للقيام به وتكميله ولم تطمح نفوسهم لما لم يصل إليه، ولم يكونوا بصدده، وهذا هو الذي ينبغي للعبد أن ينظر إلى الحالة التي يلزمه القيام بها، فيكملها، ثم يتدرج شيئا فشيئا حتى يصل إلى ما قدر له من العلم والعمل في أمر الدين والدنيا، وهذا بخلاف من طمحت نفسه إلى أمر لم يصل إليه، ولم يؤمر به بعد، فإنه لا يكاد يصل إلى ذلك بسبب تفريق الهمة وحصول الكسد وعدم النشاط. ولو أنهم فعلوا ما يعظون به من طاعة الله وطاعة رسوله وفي هذا دليل على أن الأحكام الشرعية مواعظ يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة المؤمن لكان ذلك خيرا لهم في الحال والمعال وأشد تثبيتا فإن الإنسان بحاجة إلى التثبيت أي حصول التثبيت والثبات وزيادته فإن الله يثبت الذين آمنوا بسبب ما قاموا به من الإيمان هؤلاء لو أطاعوا الله واطاعوا الرسول كان سببا في ثباتهم فإن الإنسان يحتاج إلى الثبات في الدنيا في القبر في الآخرة في كل لحظة من لحظاته وأنت ترى أن الناس ينتكسون وبعضهم منزغ قلبه وبعضهم من ارتد وبعضهم من بعض كما هو معلوم فالإنسان بالطاعات يزداد ثباتا ايمانا وثباتا فإن من أعم من أسباب الثبات الطاعة للأعمال الصالح ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: بادر بالعمال فتنة، فيقطع الليل المظلم. بادر بالعمال. فنستفيد أن العمل سبب للثبات على الدين. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمس مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. جاء في الحديث من حديث معاقل من يسار أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: عبادة في الهرج كهجرة إليه. فأخبر أن العبادة في الهرج كأنه هاجر النبي عليه الصلاة والسلام. هذا من أسباب الثبات نعم فإن الله يثبت الذين آمنوا بسبب ما قاموا به من الإيمان الذي هو القيام بما وعظوا به فيثبتهم في الحياة الدنيا عند ورود الفتن في الأوامر والنواهي والمصائب فيحصل لهم ثبات يوفقون لفعل الأوامر وترك الزواجر التي تقتضي النفس فعلها وعند حلول المصائب التي يكرهها العبد، فيوفق للتثبيت بالتوفيق للصبر أو للرضا أو الشكر فينزل عليه معونة من الله للقيام بذلك ويحصل له الثبات على الدين عند الموت وفي القبر وأيضا فإن العبد القائم بما أمر به لا يزال هذه فائدة من السعدي لا يزال يتمرن على أوامر الشرعية حتى يألفها ويشتاق إليها وإلى أمثالها فيكون ذلك معونة له على الثبات للطاعة هذه فائدة من السعدي رحمه. إن الذي يستجيب لأوامر الله مرة بعد مرة تكون ماذا ديدنه يتمرن يتمرن عليها فتعتاد النفس على الاستجابة لأوامر الله مثال مثل الذي يقوم لصلاة الفجر أو صلاة العصر أو صلاة الظهر صلاة الفجر مثلا في البرد القارس أو في الصيف في الليل القصير تتمرن نفسه تتمرن فيقوم وإذاك تجد بعض الناس مثلا نظر مثال مثلا سواء على الصلاة أو غيرها أو على حضور الدروس تجد بعض الناس لا يستطيع أن يحضر درس في الشهر ما يصل يحضر درس عشر دقائق وبعضهم يحضر في اليوم عشر الدروس ما القضية؟ القضية هذا ثبت وجاهد نفسه فتمرنت نفسه فعادي عشر دروس 15 درس خير وذكر وشفاج وبعضهم ما يستطيع درس واحد كما ترون الآن لماذا دروس في الرياض وفي بريد وفي كل مكان هالدروس ما يحضر للقليل النفس ما ما مرنت ما تعودت النفس فإذا تجد دروس ما يحضر أحد مشايخ كبار يأتوا من أكس الدنيا الرحلة إليهم ما يحضر عندهم اللي عدد قليل لماذا لأن النفس إذا ما مرنت خلاص النفس قالت أنا أبغى نام أنا ما أبغى تعب أنا ما أبغى مر نفسي فعقوبة فعقوبة من الله عز وجل عقوبة ما يصل يحضر درس واحد وهذا الذي جاهد نفسه وألزمه وعود نفسه أن النفس تلزم بالطاعات فكان يتعب في أول الأمر في آخر الأمر ديدا كما ترون الآن بعض الناس يحضر عشر دروس وبعض الناس ما يحضر درس واحد فلذلك من علامات الاستجابة لأوامر الله تتمرن النفس والنفس كالطفل إن على حب الرضاع وأن تفتمه ينفطن ولذلك من أراد أن يوفقه الله يحاول يمرن نفسه اللي ما يتمرن على هذا الأمر ويتعود يصعب عليه وإذا قالت العرب العادة دين أو طبع ثاني طيب وإذن لآتيناهم من لدن أجر عظيما وإذن أي لو فعلوا ما يعظون به وما ذكروا به من طاعة الله وطاعة الرسول لآتيناهم أي أعطيناهم من لدن أي من عندنا أجرا عظيما أي ثوابا عظيما في كمي… وفي قدره في الدنيا أو في الآخرة في الدنيا أو في الآخرة في الدنيا راحة البال في الدنيا الثقة بالله في الدنيا التوحيد في الدنيا من عمل صالح من ذك uma ou حالة طيبة الناس في هم وغم الناس يخافون من الفقر الناس يخافون من أي شخص يخرج على القناة ويقول سينتهي الماء أه أه أه سيكون هناك أمر من الأمور وهو كاذب خبيف مثلا كافر فقط يقول كلمة سيحدث فيبدأ يخافون من ضعف التوحيد والموحد ما يخاف ومطمئن يعلم وأنه ما من دابة إلا على الله رزقها وفي الآخرة النعيم المقيم الذي أعظمه رؤية رؤية الله فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون قال صلى الله عليه وسلم أعددت لعبادي الصالحين ما لا أين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر قال السعدي أي في العاجل والآجل الذي يكون للروح والقلب والبدن ومن النعيم المقيم مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وسبق لماذا سمي الثواب أجرا لأنه سبحانه التزم عن نفسي أن يجزي به كالتزام المستأجر بدفع الأجرة للأجير ولا هديناهم سراطا مستقيما في الدنيا والآخرة ففي الدنيا يهديهم لسلوك الطريق المستقيم السالم من الشرك والبدعة والمعصية وفي الآخرة كما في قوله تعالى والذين قتلوا في سبيل الله فلي يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم فالله يهديهم إلى الصراط وعلى الصراط وعند الحساب وإلى الجنة وإلى منازلهم في الجنة من فؤاد الآية أعظم فائد من فؤاد الآية الأثر العظيم لطاعة الله وطاعة الرسول هل ترى هذه كلها طاعة للرسول استسلام كامل ولذلك لا أريد أن أذكر أمثلة لاستسلام الصحابة لأنه معنا بصورة لعمران أمثلة كثيرة لاستسلام الصحابة وكلها تعرفون النبي صلى وخلع ماذا فعل الصحابة خلعون يعلم هل قالوا لماذا وكيف أبدا خلعوا قال لماذا خلعتم قالوا رأيناك خلعت خلعنا انتهى الموضوع فأخبرهم النبي أن فيهم قذر أن جبريل جاءني فأخبرني أن فيهم قذر ومن الايه الآية ضعف الإنسان صح ومن فوائد الآية دليل على صعوبة الخروج من الديار إذ قرنه الله بقتل الأنفس وقد خرج الصحابة المهاجرون من ديارهم وفارقوا أهليهم حينما أمرهم الله بالهجرة قاله أبو حية ولذلك الهجرة منزلتها عظيمة لا هجرتها بعد الفتاة لا تنقطع التوبة حتى تنقطع الهجرة ولا تنقطع الهجرة حتى تطلع الشمس لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها ومن فوائد الآيات أن الناجي من العباد قليل وقليل من عبادية الشكر ومنها رحمة الله بعباده ومنها أن طاعة الله وطاعة الرسول سبب لكل خير ومنها أن أحكام الله مواعظ وفيها أن الإنسان بحاجة إلى دعاء الله ليثبته وأن الأعمال الصالحة وطاعة الله سبب, سبب للثبات وفق الله الجميع لما يحبه ورضاه نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياك لما يحبه والله أعلم SallAllahu Alaihi Wasallam muhammad.